وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله نظرا لما يتعرض له المسلم في هذه البلاد من مضايقات وإهانات بسبب تعلقه بدينه أردت أن أشحن الهمم وأن أدعمها بشيء من سير الأولين من قصص الأولين الذين تحملوا أصناف التعذيب والتنكيل في سبيل الله تحملوا المشاق وتحملوا المصاعب وذلك كله في سبيل الله يقول الحق سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هذا بلاء عظيم تعرض له أصحاب الأخدود في سبيل الله وهذا الابتلاء الذي لقيه هؤلاء في سبيل الله لا يقارن بما نتعرض له اليوم نحن من أمور يسيرة وابتلاءات خفيفة هؤلاء أيها الأحبة أخذوا على خناديق على حفر من النار حفر ملؤوها بالنار اخذوهم عليها بازواجهم واطفالهم ليلقوا فيها ليرموا فيها لا لشيء الا لانهم امنوا بالله العزيز الحميد لانهم تمسكوا بدينهم لانهم اعتصموا بربهم سبحانه وتعالى فعمد قوم من الكفار الى هؤلاء الاخيار فقهروهم وارادوهم ان يرجعوا عن دينهم طلبوا منهم ان يرجعوا عن دينهم فلما رفضوا حفر لهم هؤلاء الخبثاء اخدودا حفره في الارض وعججوا فيها النيران شعلوا فيها العافيه وخيروهم بين الكفر والقتل فاختار هؤلاء الابطال اختاروا القتل وسيق هؤلاء الاطهار الى النار وذلك في سبيل الله اين هذا ايها الاحبه من حال المسلمين اليوم يخير المسلم بين العمل والصلاه فيختار العمل تخير المراه بين الحجاب والدراسه او الحجاب والعمل فتختار العمل يخير الانسان المسلم بين ارضاء الناس وارضاء الله عز وجل فيختار ارضاء الناس الكثير منا يسعى اليوم من اجل ارضاء الناس لا من اجل ارضاء الله عز وجل وهؤلاء اصحاب الاخدود خيروا بين الكفر والقتل فاختاروا القتل وسيق هؤلاء الى النار للموت في سبيل الله حتى تاتي المراه كما جاء في صحيح مسلم المرأة المسكينة الضعيفة معها طفلها الصغير الرضيع تحمله حتى إذا وقفت على شفير الحفرة وقفت على النار تكعكعت كما جاء في الحديث أرادت وكأنها أرادت أن تتراجع لا خوفا من النار ولكن رحمة بابنها بطفلها الصغير الرضيع فينطق الله سبحانه وتعالى هذا الطفل الرضيع ينطقه الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير فيقول لها مثبتا مؤيدا مصبرا اصبري يا اماه فانك على الحق انك على الحق اصبري يا اماه فانك على الحق فتقتحم هذه المراه الضعيفه المسكينه النار من أجل دينها ما فكرت في لحظة من اللحظات أن تتخلى عن دينها ابدا تقتحم النار في سبيل الله عز وجل وهذا كله على مشهد من الله عز وجل على مرأة من الله سبحانه وتعالى كما قال الحق سبحانه وتعالى والله على كل شيء شهيد الله سبحانه وتعالى يرى هذه المشاهد ويرى هذا الظلم وهذا الاعتداء وهو الذي سينتقم لهذه الفئة المؤمنة سينتقم لآلامها سينتقم لأحزانها سينتقم لاحتراقها بنسائها وأطفالها كما قال الحق سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق الذين أحرقوا المؤمنين في هذه الدنيا ويدخل في هؤلاء من يعمل اليوم على هضم حقوق المؤمنين المسلمين يعمل اليوم على التضييق على المسلمين على سب وشتم المسلمين قال تعالى لهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق هؤلاء الذين أحرقوا المؤمنين في هذه الدنيا سيحرقون يوم القيامة وما أعظم الفرق بين فريق وفريق ما أعظم الفرق أيها الاحبه بين حريق وحريق أين حريق الدنيا الذي ينتهي في لحظات من حريق الآخرة الذي يمتد إلى أبد الآبدين أين حريق الدنيا الذي عاقبته رضوان الله عز وجل من حريق الآخرة الذي يكون دائما مقرونا بصخط الله عز وجل وغضبه نعم هؤلاء الكفار أفسدوا على هؤلاء المؤمنين دنياهم ولكن المؤمنين بالمقابل أفسدوا على هؤلاء الكفار آخرتهم والعاقبة للمتقين كما قال الحق سبحانه وتعالى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وهذا هو المعنى الضخم الذي اريد ان يستوعبه كل واحد منكم ان ترتبط هذه القلوب بالجزاء الاخروي اما الدنيا ايها الاحبه فلا شيء الدنيا صفر الدنيا هيينة على الله عز وجل لا تساوي عنده جناح بعودة أمسك النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا جيدا إلى هذا الحديث يا من غرته هذه الدنيا يا من تعلق قلبه بهذه الدنيا يا من أحب هذه الدنيا حبا جما. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بجيفة شات ميتة شات ميتة جيفة كنقوله أمسك بها مشوهة الخلقة ضيف إلى ذلك أنها مشوهة الخلقة ثم قال لأصحابه خاطب أصحابه قائلا أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم من يحب أن يكون له هذا بدرهم أن يشتري هذا بدرهم فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا من هذا المزاد على سلعه قيمتها الاشترائيه لا شيء صفر شات جيفه ميته لا شيء ولذلك القيت في قمامتي الازبال فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لما ساوى درهما فانه مشوه فكيف وهو ميت كيف ندفع درهما من أجل هذه الشاة الميتة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم الدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أحدكم الدنيا بأسرها بأموالها بنسائها بأطفالها اهون على الله من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا اهون على الله عز وجل من ان يجعلها للمتقين جزاء فلا ينبغي للمؤمن ان يتعلق قلبه بهذه الدنيا وان ينشغل بامور الدنيا الحقيره الدنيئه القليله ولذا لما ذكر الله عز وجل زهو الكفار وتمتعهم وتنعمهم وتقلبهم في البلاد قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع قليل لا يغرنك هذا التقلب فالعبرة أيها الاحبه بالمصير في ذلك اليوم اليوم الأكبر يفضي فيه الناس إلى الله عز وجل فيجازيهم على أعمالهم فليتذكر كل من يتنعم في هذه الدنيا بأي مظهر من مظاهر القوة فليتذكر أن هذه القوة ستنتهي سريعا وليتذكر الإنسان الذي ظلم المظلوم بأن الله عز وجل ناصره في ذلك اليوم ولن يفوت حقه في ذلك اليوم وإن فات في هذه الدنيا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نعم قد يتعرض المسلم لسب وشتم في هذه البلاد بسبب دينه قد يطرد من عمله بسبب دينه قد يطرد من المدرسة بسبب دينه ولكن هذه ابتلاءات يجب على الإنسان أن يقابلها بالصبر وهذه هي رسالة لكم جميعا على الإنسان أن يصبر على أمر الله عز وجل عليه أن يقابل هذه المصائب وهذه المشاكل بالصبر لأنه بالصبر ينال المسلم أمنيته قال الإمام ابن تيميه رحمة الله عليه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهذا مصداقا لقوله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولكم ايها الاحبه لكم اسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اسوتنا وهو قدوتنا مات عمه ابو طالب فصبر مات زوجته خديجه فصبر قتل عمه حمزه فصبر ابعد عن مكه احب البقاع الى قلبه فصبر صلى الله عليه وسلم أخرجوه وآذوه وكذبوه وقالوا ساحر والشاعر ومجنون فصبر صلى الله عليه وسلم فما أحوج هذه الأمة لصبر كصبر الأولين ما أحوج هذه الأمة لثبات كثبات الأولين اللهم أنهج بنا نهج المفلحين اللهم أنهج بنا نهج الصابرين اللهم أنهج بنا نهج الثابتين اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا عملا صالحا اللهم ارزقنا شفاء من كل داء اللهم وفقنا لكل حق ووفقنا لاتباعه اللهم خلصنا من الباطل وابتداعه اللهم خلصنا من الباطل وابتداعه اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين انك ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله